فاعبدنا بما تعدنا ان من الصادقين قال قد وقع لكم الرب في رزق وغضب اتجادل مني في اسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما نزل الله بها للسلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه الذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين والى ثمود اخاه صالحه الى اخره ثم <تصفيق> <تصفيق> ان هودا عليه الصلاه والسلام لما وجه الدعوه لقومه رفضوها وردوها كما رفضناها نحن وكما رفضها العالم الآن حتى سلط الله عليهم من يسوء من سوء العذاب فإذا ارادوا الخروج من قبضه اسرائيل فعليهم بالعوده الى دين ربهم فليصطلحوا مع الله وليؤمنوا بالله ولا ينصرن الله من ينصره انا لننصر رسلنا ثم والعرب والذين امنوا في الحياه في الدنيا اللي عندهم اتصال بالله عز وجل وعندهم البطاقه بطاقه الانتساب وثيقه بطاقة الإيمان هم الذين ينصرون أما الآخرون فمخذولون ويل للعرب نحن فيه الويل لهم يزال عذاب الله عذاب الله مقارن إسرائيل مدجج بالسلاح النووي لتفن آخره أكبر عذاب الله. والله لا يفلسون من قبلة إسرائيل إلا بالإسلام إذا أسلموا اذا آمنوا اذا اصطلحوا مع الله اذا طبقوا كتاب الله ان اقتدوا برسول الله انتصروا وإلا فهم ملزومون الى الأبد حتى ياتي الجيش ايش جيش عيسى عليه الصلاه والسلام ولعله المقصود بقوله عليه الصلاه والسلام سقات يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى ياتي الشجر وسينادي الشجر والحجر يا مسلم يا مسلم مو يا عربي يا مسلم يا عبد الله يا من استسلم لله يا من اخلص العبوديه لله هات ورائي ها يهودي ورائي هات اقتلهم والله القران الحديث الصحيح حدد حدد المواصفات من يوج تغلبون على اليهود العرب لا والله لا والله العرب اليهوديين اي يوم يسلمون 100 ولا شر الله من شره ان الله لا حول اعوذ فأقول يعني هؤلاء ايضا العلم قالوا بدلا من ان يتاملوا ويتذكروا في رساله سيد عليه الصلاه والسلام هل هي صحيحه ام فاسده وطبعا صحيحه عندهم ونحن قلنا مرات لكي تقر في اذهانكم قلنا مرات ما من, من رسول الرسول وما من دائية دائية يدعو أمه إلا ويجعل الله سلطان على هذه الأدلة وسلطان على هذه الدعوة على النفوس والقلوب لتعرف الحق ولتقوم الحجة وليلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل حتى لا يبقى لأحد أن يقول أنا والله ما عرف ولو عرفت للتبع ولو عرفت للآمن ولو عرفت للصدق فالها بدأت وقال الحجة تجميع الكفر بالرسل والكفر بالدعوات في كل زمان وفي كل مكان حتى الآن فالعالم كل ما قام لمحاربة الدعوة وحتى إسرائيل ما وضعت ذناك في قلب الأمة العربية إلا لمحاربة هذا الدين إلا لمحاربة هذا الدين هذه العقيدة عربوا أنها صحيح وعربوا أن الدين الصحيح الآن هو الإسلام فلذلك ترسلوا لها وبذلوا كل ما في وسعهم للقضاء عليه. وما إسرائيل لم الحرب الموضوعات الهاتف فالعالم كل الأمم المساحدة كلها تؤيد إسرائيل وتمد إسرائيل وإسرائيل وحدها بالقلب العربي مستلحة ومدجج بيش بالأسلحة النووية هذه ثمان سنوات وعشر سنوات والله يزمدوا بي أدني منذ عشر سنوات وإسرائيل عند الميات زي نووي منذ منذ عشر سنوات كم يكون عندها الآن؟ والعالم العربي ولا سلاح واحد. من شم عليه رائح السلاح النووي يعني انقضوا عليه انقدروا عليه وما تركوا الايران بان تتسلح سلاح نووي الا ليرعبوا بها العرب حتى انا سلطان خلاص يمشي سلطان سبقى ايش مهديد مهديد العرب العراق ليلقوا هناك باسم الشرعية حماه ليلقوا حماه مدافعين على المنطقة لا بد يكون سما من يرعب يا حسره على العباد وين للعرب ولا مخرج للاستعمار البريطاني والأمريكي من الشرق الأوسط لا أبداً ما أتوا ليرتحلوا لي أبداً أبداً ما يمكن أبداً أن تقتلع من هناك أخضر خبر الرسول الله عزمان عن الملاحم بوادرها قد لاحظ في الأفق بوادرها والله قد لاحظ في الأفق ها هم الآن يتجمعون إلى هناك كل أمريكا تدخل والله ما تدخل إلا لا اله الا الله محمد رسول الله بوادر الملاحم تلوح في الأفق نعم إخواني فقوم هود يقولون مستنكرين متعجبين صاخرين من هذه الدعوة أجلسنا لنعبد الله وحده أجلسنا لنعبد الله وحده هذه دعوة لا يمكن أبدا ونصرخ دين ابائنا واجدادنا ولو كان أربع أم لا يعقلون شيئا ولا يهتد ولا يهتد ولا يهتد كانت يدخلنا من ذبحوا لهم من طوفوا بهم من عملوا الإمارات أنتما الوهابية ولا بحرارة كانت تخطي على الدين والأباء والأجداد كانوا على هذا والعلماء كانوا كي ذبحوه طوفوا كانوا كي يشوفوا من الشرق من من, من, من, من من العرش من الفارش وكانوا يتصرفون في القول ولا زادوا وكانوا شيء يقولوا هذا شيء في يطوفوا بحوه ويطوفوا بالأولياء ويعملوا لهم العمارة وانتي تتقول قادة تحسن منهم أجلسانا لنعبد الله وحده إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون لا يقولوا العمارة نعم أجلسانا قالوا أجلسانا لنعبد الله وحده ونظرا ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما سعدنا إن كنت من الصادقين ايوه استعجلوا العذاب فرارا من ان يفكروا في هذه الدعوه الصادقه وفرارا من ان يمعنوا النظر في باطلهم وفي سراحاتهم وفي استهتارهم فاكره بما تعدون ان كنت من الصيد صادق بجيب العذاب اش ينزلحوهم اذا كان هو صادق في رسالته فانه هو صادق اذا اجا العذاب اش يستفدوا ويسترطب على الاخر اش يفاجا مثل ما قال العرب اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، بانطِر علينا حجاره من السماء. شو الفائدة؟ إذا كان الحق يربينز العذاب، ونمشي عن آخره. إذا كان الحق، مين ذاك خلاص الأصل؟ وهذا ولا ينادي. ما ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا يا ربي إليه، ووفقنا يا ربي إليه، سدد خطانا. شرح صدورنا بطل لا إذا كان لحق يا رب يمطير دمر إذا كان ذلك دمعه خلص نعم فاتنا بما تعدونا إن كنتم من الصادقين قال طبعا اقتربتهم بأنفسكم العذاب قال قد وقع قد وقع عليكم من ربكم رجس يعني عذاب وزيد واحدة أخرى مشتاجب وغضب قد وقع عليكم من ربكم وقع كيف وقع من أسبابه ضد الله عز وجل وضد رسوله وعذا ورد سلطه الله ورد سلطة الله ورد هذه أسبب العذاب مفاتيح العذاب هذه إذن ما دمتم قد طلبتمه قد طلبتم العذاب هل قد وقع فالله ورقع الآن مدم اسبابه قائمة خلاص قد وقع لكم رجس يعني عذاب وقع وقع بالغضب بالغضاب بقي لك العذاب تلقائها هكذا ببلا غطبات الله أما إذا جاءت غطبات الله خلاص فسكون ضرب القاضية المبيدة والأيية المبيدة رجز على بوضع وهذه مثل ما قال الله عز في سورة سهود قالوا ياهود يعني تقريباً بحدها ما جلسنا ببيينة ما عندك حجة على أنك رسول وأنها تسوحيد وأن الله واحد وحده الذي يعبد وعدها ما عندك حجة ما عندك بيينة والرسول ما سوى عنده بيينة أدى دعوة الرسل في الطيها البينة عندما يدلل على وحدانية يدل الله وأنه هو الخالق والرازق والمحيم والمميث هو النافع هو الدار هو المواطر هو المانع هو هو هو تلافي خراب البينة في الدعوة نفسها حينما يجب هو أحد يلقي محاضرة وكل إنسان أمي بمجرب ما يسمع الكلام الله يقول, يقول عبد الله وسلم والله بمجرب ما وقع نظري على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا على انه الحق قبل أن يتكلم عرفوا انه هو رسول الله اما حينما تكلم خلاص طبعا طبعا قاطعا لانه رسول لأن لان البين سبحان الله والحجه القاطعه والبرهان الساطع في مجرد الدعوه ولذا الخوارق خوارق العادات في الحقيقه هي تاتي على يد الصادق والكاذب كنل لا, لا تعرفوا هذه ولا لا خوارج العادات. سأتي من قِبل دجال الدجال. الدجال خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحي الموتى. أليس كان يحي الموتى خارق عقلا؟ ولكن هل سأتي حثمن من الدجال؟ وكان يقول السماء أم طير فتنطر، والأرض أم بيت فتنبيس، وعنده جنة ودار، ويخر الرجل وإحياء. رسول. أو مكسوب بين عينيه يقرأوها كل كافر إذا الخوارق لا تخلق الإيمان أشكل يخلق الإيمان وفيه بيّنة الايمان في السلوك في الاستقامة الفطرة مواكبة للحق والله الفطرة توازن بين الظلم والعدل ماذا صار إنسان ما يعرف الشرائع ما يعرف كتب الله ولا وتبين له العدل ومزاياه وتبين له الظلم ومثالبه هل اختار؟ العدل تبين له الصدق وما ينتجه عن الصدق وتبيل له الكذب وما ينتجه عن الكذب هل اختار؟ الفطره ما يعرف دين عاد يخرج عاد أهولي ده من بطن أمه وربية وحده بعيدا عن البشريه إنها الفطره الحمر ما يختار الكلب ما يختار ليش؟ ما عندهش السعداد لكن الإنسان فطره الله التي فطر الناس عليها تعرف الحق بالفطرتها ولكن الله ما ترك فطرتها بل أرسل لها رسلا وأنزل لها كتب وقد فطرت الله لأن الولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه أو يسلمانه فيها أو يسلمانه ليه لأنه عن الإسلام مطبوع الإسلام معمر بالاسلام لمح ربنا يأتي خارجي التهويض يأتي من خارج والتنصير يأتي من الخارج والعلمانيا من خارج والالحاد من خارج وكل المطمرة العقل من الخارج والله لو تركت هذه الأمة وحدها لكانت ربانية لكانت قرآنية لكانت إيش نبوية وعمدية مئة فمئة من أين يأتي السمدين والتغيير من الخارج إذا دعوة الرسول البينة في طيبة بمجرد العربي كان يسمع كلام الله قد لله والله جد لله للفصاحه للبلاغه للاحكام للاخلاق لكل شيء والله انا قرات الشافعي رحمه الله يقول هذا المصحف لو وجد في فلاس من الأرض ما يثبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما. الذي هو معروف في الوسط العربي بصدقه وأمانته وهو وإلى من خاطر لا يوجد في فلاس من الأرض والله الفطرة لسجدت لله بأن هذا كتاب الله لا. ليش الحجه فيه إذا قولهم ما جئتنا ببينة تطويل حيدة عنات ما جئتنا ببينة وما نحن بذلك آلهتنا عن قولك ما يمكن أبداً تصرف الآلهة، لا بد نترجم عليها الإيمان، لا بد نذبحه، لا بد أن ننسحه، لا بد أن نتمرغه، لا بد أن, أن, أن نشبره في الشباك، لا بد نزبرقه بالسرعة، لا لابد... بكلا خلاص. وما نحن بزارقة آلهتنا عن قولي وما نحن لكلي مؤمنين بالتأكيد. إن قول هذا الذي عطاه، هذا من فعلنا في سبيه، هذه جت من من الالهه في لساتك مولي عبسلم جاعتك الآلهة قضعت عليك المصيبة جاعتك من هنا ان قولوا إلا اعتراك بعض الآلهة تهمين لو تجمعت كلها وتسلطت عليك لا أصبحت في خبر كان إلا بعض الهتنا هي اللي في لساتك وخبلتك وصبحت احمق وتهدي وتهريب فيما لا تعريف سوليب عقلك بسبب تفليس وهذا كي يقولوا اليوم فالنسوك الأوليّة اقضى على بابك ليش؟ لماذا تتكلم فيهم؟ طوال السنة كنت تقول الأوليّة ما كي نفعه ما كي يضروا بالله سيدوا على بابك بالله سيضعوا على بابك <تكلم> إنها حجة التفرع حجة المجرمين القديمة والحديثة وهي قديمة جديدة إن قولوا إلا تراك بعض آلهتنا بشو؟ قال ليبارحن لهم. انظروا الحجة القاطعة انظروا الإيمان الساطع انظروا الى الخارق، اللبسة خارقة أشياء. اني أشهد الله اولا وكفام له شهيد. اني أشهد الله واشهد أنسهم وإن, كان وإن كانش أداتكم لا تصمع ما تطلع فوق الشعب واشهد أنسهم أني بريء مما تركنا من, من دونه. هذه الآلهة أنا بريء منها أنا صاخط عليها انا ادوسها بقدمي والاعنها بلساني وقلبي اني بريء بشهادتي لو شهادتكم قل له اسمك قل له تاعتك قل له تاعورني في حق لله لله في الجماعه الحميمه اللي ها اللي, تعور اللي تعور حق تعورني زيد تعرف تعرفوا شني كذا حتى جدار اللي تعورني والله المهم اني اشهد الله واشهد اني بريء وما اشرك من دونه فكيدوني جميعاً أنسم كلكم وجميع الهدفون، مو بعضها، كلها. كيدوني جميعاً، الدبر المكيد اللي تقطع ليه ما ثم لا شنذير، ما تخلون يغدوا. إذا بكلكم اليوم اليوم، إذا بكلكم من الساعة للساعة، صدق. بقى شيء معجزة فوق هذه. هذه تسمى الوصوq بدين الله، من الركون من الاعتماد على الله، من تسوق الصادق عليه سبحانه. من السند العظيم بالله عز وجل عندهم قوة ما ينقصهم شيء الجيش السلاح يعني الفكر الذي يدبرون به الاغتيال كل كل بكح أنواع القتل ما شاء الله إنه كانوا قمة أم عظيمة ستزدر شاء الله ثم لا تنظرون ثم يقول له. انا عندي السند العظيم اني توكلت على الله انا اعتمادي وسندي وتوكلي وقوتي مستمده من رب العالمين ربي يحميني هو الذي ارسلني هو الذي يرعاني هو الذي يدفع عني جميع ما تخبرونه ويقول هذه معجزات المعجزه الظاهرة ليجود عليه الصلاه والسلام تحداهم والله ما استطاعوا أن يمسوه إيزو. وفعلا كما سيرت إن شاء الله إجتمع يعني عقد البرلمان واصدر قرار بالاقتيال هو جميع أسرته. وكان المكر الأول بيش بهم هو. وهو سليم والحمد لله آه. ولم يمس إيزو. قال الله عزوجل عن عن هذا الحكاية أشخاص قالوا إني سوكلسو على الله. ربي وربيكم. وان كرثم ربوبيته فهو ربكم والله انكم وسلطانه والله لا تسفلس من الدوم ما يكون ثم يريد منك ثم ما من دابه إلا هو آخذ بنصيصها كأنه يقول لهم ما من دابة على الأرض انتم دوت انتم بمنزلة الحامير كي يقولوا انتم بمنزلة الكيلان بمنزلة البقار والبقران عمزين كربتها صعبها وجرها كما أرد يتحكم فيها فأمسك كذلك ما من دابة إلا الله سبحانه وتعالى تشبره من ناسية شلو ناسيا لكل الجنطرة اللي عاده هنا وإذا شبرك من زموت تقدر تزعزع من هنا ومن وتشبره صحيحة والله ما تقدر تسلم الجنطرة الطليانية إذا شبرك من هنا أن يتوكل سبحان الله ربي وارد ما من دابة الإشارة إلى نعم دواب إلا هو آخذ من صياتها إن ربي على صراط مستقيم، ربي سبحانه على الصراط المستقيم اللي بغى الصراط المستقيم يتئي إليه وهو سبحانه وتعالى من كان على الصراط المستقيم يحميه ويحرصه ويحفظه وأنا على صراط المستقيم ما يسلمني أبدا لأعدائي ما يسلط أعدائي عليها أبدا أبساله والله ينستطع وهنا كذلك قالوا ها؟ إن نقولوا إلا اعتراش بعض آليات قالوا أني أشهد الله نقول للا لعتر... اعتراش أجل سنة بمن ينزل اجئتنا ان نعبد الله وحده وان ما كان يعبده اباؤنا فاكنا بما تعيدون انت نس قال قد وقع عليكم من ربكم رسو هذا اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها سلطان اسماء انتم قلتم الها واش يفعل الها واش يفعل الاله سبحان الله في هذه ابراهيم عليه الصلاه والسلام حطمها جميعا قضى عليها كلها 360 سنه بدأ أنا الصغير حتنسى في الكبير، واحد كبير راح يتطلع عنوين، وووالبراد يرون عمس ذي من في الجوهار كي يقوه كده، و هذا اللي يسولف على علق الفسوعنكم وحط ما حكملها، وثم جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا من فعل هذا بآلهتنا، أخي منظر الحرب المجرين، ما قالها ونحط ماس، امشي كم لو ما قالها، شو العقول؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ لا إله إلا الله. ما العقول السمجون. وقبل وقت آل. من كثرة ديان. من منحوتة. واليوم الآلهة البشرية. العرب كلهم كيس يجذور قلما من لأمريكا. هي الإله العظيم. الذي يفعل ما شاء. لا رضى لحكمه ولا معاقبة لقضائه. والعياذ بالله. واستغفر الله خلاص. العرب اساطير العرب كلهم من عالم راكعين ساجدين لامريكا البرع كنا كانت حجريه واليوم بشريه يوسيدوا لامريكا نعم فالله وجل قال هنا قالوا حكينا عن إيش عن هود عليه الصلاه والسلام قد هي الا اسماء سميتموا انتم واباؤكم ما نزل الله يا رسول ما عنده حجه لانها اله لانها آلهة ابدا ما في حبيها شو الحجة الإله شو الإله هو المعبود وشو المعبود هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت فزا شيء من هذا؟ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ما شاء الله أفضل يخلق. يخلق كم من لا يخلق إذا معنى هذا اعبدوا ربكم شكون هو؟ الذي الذي خلقكم وخلق الذين من قومكم الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماة بناءاً وأنزل من السماء ما فأخذ به من ثمرات الزغلب لا فري هذه شملت وسبحان الله هذه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال و... لله شركاء. لله شركاء. قل سموهم, قل سموهم. هي ناكيرة. لا سمي شو وفيه دليل على انه اله او شركاء مع الله فاش شركاء مع الله اشكركم مع الله خلق البشر خلق السماوات خلق الارض خلق الجبال خلق المياه خلق الليل والنهار مع الله قل هم تنبئونه بما لا في السماوات ولا في الارض الله يعلم كل شيء ما في السماوات وهم اعطى بكل شيء علما قولوا شي حاجة مع علمه شيء حاجه ما يعرفهاش وش زم كتعرفه صلى الله عز وجل آتوا بما لا يعلم هي آلية أبو الأرض ومعرفها أجي وهو يعمل كل شيء وهي آلية أبو الأرض ومعرفها أجي كتورونه لا حول ولا قوه الا بالله نفس الشيء قال الله عز وجل ها؟ ما نزل الله بيها من السلطة قالوا هم صادر طبتم العدب اني معكم المصادرين وفعلا قال الله عز وجل زل العدب نزل لعظام العماس جاتي عماسي الزلزالة وصيحها رعدة أسكتت أنت ثم قال الله عز وجل وأما عاد فاهلكوا بريح صلى الله ريح صوص عند جديد ما تطق بريح يصرصر يعني بالصوص اللي ما يمكن يتصور ما يمكن يتق في الدين صرصر وذلك عادية ضخمة عادت طاغت حتى على المكلفين بها وحد ساعة لهم طاغت ما عادوا بتاع بيها ما يستطيعونها قال الله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصومة متتابعة يب يب ما فترت أبدا ثمينيال يسكن السماء يبسوا ليلة نهار قال فسرقوا كيف سرقوا فصار القوم فيها سرعة مطيح كأنهم أعجاز النخل خاوي. كتهز الواحد ويكبوع لهم رأسه. ويقالنا كتقول الأحشاء ديالهم تجيب من أمس حتى المصار كتجيب من قلبهم ومن دمورهم. أوكيه وقاعد يبى عن الجذع ديال النخل الخاوي فصار القوم فيها سرعة كأنهم أعجاز النخل الخاوي. كأنه الجذع ديال النخل والجذع ديالنا خدته وما كان طويل. يعني تقريبا فطول في في طول ادم السنه ذراعات طول ما شاء الله نفس ما شاء الله قالوا هنا فانجيناه والذين معه من المؤمنين برحمه منه رحمه من الله سبحانه وتعالى بسبب الايمان لان سبب الرحمه كان قائما وهو الايمان بالله وهذا ايضا دليل على انه يرحمهم في الاخره ان شاء الله برحمه منه قالوا قطعنا دافير الذين كذبوا باياتنا قطعنا ذابير الذين كذبوا بآياتنا اذا نحن نصابر ليش؟ لأن أسباب العذب قائمة كذبنا بآيات الله رفضنا شريعة الله رمينا بكذب الله كفرنا بآيات الله ما تطبق في بلاد عربي إسلامي أذى الدن أعدى عندهم شريعه شريعة الله طبقوا شريعة من؟ شريعة نابليون وشريعة فلان من النصارى ومن الملاحدة هي القوانين التي تطبق في سائر البلاد العربيه الناس كفرت من الله وأعلنت حربها على الله ما يجوا اليهود يقولوا عليهم ويركلوهم ويزطموهم يهرروا ويزبحوا باباهم أش قالوا قالوا ما كنشي أحد ما إن هذا درجات الله كذف عب اليهود واحتلنت ساريخ وفي النهاية قال لهم إذا أجتمع صلت عليهم باخترصة وذبح القذر مئات والآلاف بل والملايين واتع الاخضر واليابس وفي النهاية قالوا ما إن عدتوا عدوا صورة الصبحة جاسوا خلال نعم بعدما فرغنا من من قصص هذه القصص في عبره وإذا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يعني اسماعي يا لم ما؟ يكن ما حديثاً يفساراً فإن جيناه الذين معاه برحمة منا وقطعنا وقرئا وقطعنا نعم لأنه فرق بين قاطعا وقطعا تقول قاطعت الثوبة هذا الثوب من على ربعة خمسة ستة لكن وقطعنا قطعا معنى كيف ستوته وحده فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كل ما تدخل ما تدخل زيادة دقيقة كيفون حيث. نعم وقطعنا دهبرا من الذين كذبوا باياتنا نعم ما جرع المثلي على الممثل اللي كذب بآيات الله وما نكذب بها وماذا دي ما عمل بها لأن التكذير إما أن يكون قالي وإما أن يكون حالي حال الإنسان والحال أبلغه من المقال كما يقولون حال الانسان ها؟, ها كتاب الله، ها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مشرفة ومغرب لا ينسى في سلائنا نعمل فيها. هذا تكريم نعم. قلنا بعد بعض بفرعنا من قصة سهود، وكان سهود في الناحية دي اليمن، ماشي نتكلم من الناحية دي الجنوب من الجزيرة العربية. دبغا نسقلون من الجنوب إلى الشمال. قصة ذا قصة دامود. كانت في الجهة الشمالية يعني جسد شمال السعوديه جت شمال الشمال المدينه شمال المدينه او غرب المدينه اي نعم قرب المدينة بين المدينه والشمال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليها في غزوه تبوك مر على هذه المنطقه كما في البخاري ولما مر عليه الصلاه والسلام جود بعض الاثار خلط بعض الطلاب اخواننا كانوا ثم يقراوا هناك وبلغوا الى المناطق باقى البناءات لا الآن موجوده هناك والله وحتى البير ما زال قائما لكن سرب منه الناقة ما زال قائما الان قال الله من رحلة من المدينة والهاب إلى هناك الرسول سأسمى لما مر من هناك قال الصحابه أردوا بلكم اعمل خطبة واعمل وعط جيد لإصحاب رسول الله وحدثوا عن هذه القصة قد ثمود كيف دمرهم الله وعلى فقال رسوله اللي يمر من سم يمره ويمكن حتى لا يصيبه العذب الذي اصاب اولئك وهذه سنة ما من امه دمرها الله اخذها اذا مرت من هناك مرت مر, مر مرت تجري وتجري عندك يسبوا المعصى واه واحنا نعم ازيد تحدينا الله لما وقد قد ما مواقع ما وقالوا تحدوا وقالوا هذيك وغادي نولحوا حزين من عندك تحدي الله عز وجل والله قفيل لي هذا الكلام قال لك لما بنو ودمر هذا الان حتى يوقع الوقت. الوقت موشي بيدك ولكن الله عز وجل لما يريد تدميرها ما يخبرها بالليل الليل في الصباح فما كانت عوام جاءوا بسونا الا ان قالوا نكنا ظالمين ها يعني باسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا بياسنا ايه لما مر على السلطان لو ايه قال بالكم ما يسقي شي من هذا الماء ما يشربوه ما يشربوا يشربوا الدواء ما باش ميكذوش فعلا مروا واحد وجوا على الحدود واحد جوي ديال الصحراء خرجوا سبحان الله ضلت البعير ديالهم تلقى واحد ضرب البئرو خرجوا يقدروا ودغرو ما يسمحوش واحد صبح في اليمن واحد صبح الله علا في الشام ولا فين ما ادري هكذا نجبر بعض الصحابة سقاوا الماء وعمروا القرب وعجنوه قال لهم القراب وهذا العجين أعطيوه للدواء ولا يدع هذا المتقاهد كسم الحجر الحجر والله سبنا هذا القرآن الحجر هذق الله فيها عز وجل وإلى ثمود أخاه مص... أي وأرسلنا أرسل نوحا إلى قومه وأرسل هودا إلى قومه إلى ثمود ثم يقول وإلى ثمود أخاهم صالحة أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم ومنهم صالحة قال يا قوم أعبدوا الله كانت دعوة مثل دعوة نوح لقومه ومثل دعوة صالح لقومه ماذا عدوة هد لقومه دعوة واحدة وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من الله غيره ما في شيء لا أحق بأن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى فاعبدوا هذه النصيحة أقدموها لكم أعوذ الله مالكم من الله نذيره وهذه كل الدعوة الرسول عليه وما أرسلنا من قبل الرسول إلا يوحى أو إليه إلا يوحى إليه أنه لا, إله. لا ولقد في كل أمة رسولا الله الرسالة كلها قائمة على عبادة الله وما أرسل الله رسولًا إلا للدعوة إلى عبادة الله وما من كتاب إلا يدعو إلى عبادة الله وقلنا عبادة الله نذيره عباد الله ينبغي ان تتمثل في كل حياه الانسان تتمثل اولا في جوارحك تعبد الله بقلبك وتعبده بفكرك وتعبده بلسانك وتعبده باذنك وتعبده بيديك وتعبده برجلك وبفرجك كيف تعبد الله بفرجك كيف تعبد الله بيديك تعبد الله وتعبده ببيتك، وباهلك وبتجارتك وبكل شيء في حياتك نعبد الله في مدرستنا ونعبد الله في شوارعنا ونعبد الله في بيوتنا ونعبد الله في ونعبد الله بمصانعنا ونعبد الله بتلفزيوننا ونعبد الله في بكل شيء حتى بطائرتنا حتى بكتابنا حتى بمجالسنا حتى بأشرطتنا كلها عبادة الله كلها تدل على عبده الله يا جويه يعني عين الله لا تعصي بها الله. لا في ما تغصبها الله، ما تنظر في محرم الله، ما تنظر في المسلسلات، ما تنظر في الرّاقصات، ما تنظر في المسرّجين، ما تنظر في الفجّرات، ما تنظر في شيء يبغض الله ويستغله. وكذلك السمع ما تسمع الا ما يرضي الله ما تسمع ما يسخط الله ما تسمع الا ما تسمع الكذب ما تسمع الغيبه والنميمه ما تسمع محاضره فيما يسخط الله ما تسمع الى مبتذعه ما تسمع الى كفاره والى ملاحده لا تسمع الى العلمانيه لا تسمع الى من يحارب الله وهكذا هذه عباده الله ثم تعبد الله بقلبك بحبه بطاعته بيش بعظيمه بي بي بالخضوع بالاعتراف بنعمه كله لما تعبد الله بفرجك لا تقدم نطفتك في فرج الحرام بل تقدم نطفتك فيه في ما احل الله تعبد برجلك تمشي للمسجد ما تمشي للمقاهي تمشي ليش لمحاضرة لجمعة ما تمشي ليش للفلايا ما تمشي للخلال الولاد لا وهكذا وهكذا حتى المدرسة تعبود الله، فيها كتاب الله، فيها سنة رسوله، فيها المنهج الرباني فيها المنهج الإسلامي، فيها كل شيء، يقول الوزارة والإدارة وكل شيء مقرنته معترقة. البيت المسلم ما تشوف يعني معلق في البيت تصاور هذه تصاور مغرنية فلانية، وهذا إيش البطل كرة فلانية، وهذا فوزار كذا إلى خيجة اللي شرف المطعم الفلاني وهذا يلعبه هو سبقوه الألعاب الأولمبيا في الفلانية لا لا لا أبدا. أبدا هذا سخط الله هذا غضب الله هذه هو إله فالمؤمن يعني يمثل عبادة الله في كل حياته في التجارة في في الإدارة في المصنع في في الكتاب في الشريط في السيارة في الطيارة كل شيء يعبد الله كل شيء في طريق الله كل شيء على منهج الله هذا يا قوم يعبد الله مش عاد يرجع للمسجد ويسارد هو العصارة سعبت الله لا لا يا أخي الكريم أن تكون نسخة من مصحف الله أن تكون نسخة من سيدنا رسول الله أن تكون عماز من أولئك الذين تخرجوا من مدرسة رسول الله صورة حية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسلام الصحيح هذه العبادة ما نفهمها بالمعنى الجزئي أنت الآن تعبد الله تخرج في المسجد في الشارع تعبد الله أنت مأمور بأن تعبود الله بفكره، هو قلبك، هو أن الله في دينك، وبيدك بياضه، هو, بيدي هو بيدي كل شيء، حتى يندث ما النبي هم راعي النبيه، ليش؟ لأن الله حرم ذلك، فتعبود الله بيديك. وهكذا وهكذا، هذه مجرد يعني، ها؟ يعني قبس, قبس من قبسات العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بروحي الرزق، وهذا وما وتعالى خلق الجن والانسان إلا ليعبدوا، إلا يكون وعبيدا ثانيا في محبة الله ثانيا هذا العبد اللي انسلخ من نفسه هو رمى في اعضل سيده فبه يسنع وبه يرى وبه يفكر وبه يمشي ليه كل شيء ما يسنع وشيء في نفسه إلا بيمرضي سيده اهنا تكون ايش عبدت الله واعبد ربك حتى يتيك اليقين هذا الخطاب لسيدنا رسول الله حتى يتيك اليقين وش حتى يتيك اليقين لك الصوفية حتى تبلغ مبلغ المشاهدة وتبدأ تشاهد من العرس والفرس لك سعب فصلت الان فصلت عن العبادة واسمحت عنك الحرية الكاملة انكح ماشت وخذ المال يماشت وشوف ينجز ونط ماشت وعمل ماشت هناك وصلت لا هذه ايش هذه انحلالية هذه زندقة هذه خروج من الملة فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى درجة اليقين هي؟, هي الموت؟ اعمد ربك حتى يأتيك اليقين حتى تلقى الله ما تزلق دائم عبادة لا إله إلا الله إذن هذه هي دعوة الرسول كلها وهي المعثلة تعبر عنها لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله لماذا يعبد يا ربي لماذا قال في الله من الإسلام الناس وكيف قال رسول الله يعلمكم رسول الله جاي ويريكون كيف نصيحكم الكتاب هو فيه سيرة رسول الله كانت ترجم الحية السيرة من أول إلى آخر كانت ترجم الحية للقرآن للإسلام العظيم فلا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا يعبد إلا الله في الكتاب وكيف يعبد بهذا الرسول شوفون هذا الرسول هذا الرسول جاي لكم كيف يا الله؟ سنسخها للقران العظيم كان مصحفا يمشي كان خلقه القران ما نخلقوا القران كل امر امر به القران يعمل كل نهي عن قران يشربه كل شيء اخبر عن القرآن يصدقه خلاص اذا اعبدوا الله قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره وانا يعجبني كما قلتكم مرات اعجبني هذه الكلمه اللي قالها ها هذا البريطاني المغني شغل هذي شغل هذي؟ شغل هذي؟ يوسف, إسلام. يوسف اسلام يوسف ستيفن هذا لكن عماس عجبني كلمة قلها والله علماءنا لو فهموها لكانوا في غاية من الترجمة الحية للإسلام العظيم أشياء لما أنا قلتكم على قلت لكم لما استجوبوه زاره فلسطين واستجوبوه أو لبنان ستجوبه واحد يعني عبدوك شيء في اللعنة ايضا قال له أنسى أسلم قال لي أسلم أعجبك الدين قال عجبك المهم ليس يعجبك فيه كذا كأداب كأداب كأداب كأداب قالوا طيب انت يعني أنسى حر في عقدتك في عملي ما شئت لكن سحرم واحد الملايين في أوروبا وملايين في أمريكا ملايين في العالم كانوا يتمتعون بصوتك وبجمال ايقاعك وأغانيك كانت بلغت الغيب الرغنة على الجماعة. وما يوجد بيت في أوروبا ولا أمريكا لو فيه شريط كيف سحرم هذا العالم كله سحرم من الصوت الجريب قالوا كلمه والله أعجبتني غاية العجب لا يعني. كيف قالوا لو أنا لما كنت قبل أن أسلم قبل أن أعطي العهد لربي كان, كان صوتي لي أنا اتحكم فيه أنا بغيت أنه بيشتفهموا معنى العبادة كان صوتي اللي إذا بغيت غني غني بغيت ما نغني شيء ما نغني فكانت أنا أملك صوتي كنت حر في صوتي لكن لما أعطيت الولاء لربي واستسلمت لخالقي وعرضت أوامره ونواهية سألته قلت يا ربي غني قال لي ما فيوم يقول لي غني غني لأنه وسيدي عرس الملك لا اله الا الله خذ ممن عاش في الكفر ودخل يوم واحد في الاسلام قال هذا كلام هكذا علمان خذ العم نحن نسيم جل عم هكذا علمان هو ما يمشي غير في قول الله وما يكون غير قول الله وما يتكلم غير في قول الله, الله. وشرك لا اله الا الله اذن هذا معنى الترجمه الحيه لقوله لقول صالح لقومه يا قوم عبود الله، ما تقولي عبدني نفسي، قلولي شيطاني، قلناس عبدك كثير، هل عبد زوجته، هل عبد الرئيسة، هل عبد الخمرة، هل يعبد ال ال هل عبد النساء، هل عبد الحاجد، هل عبد المال، هل عبد الهواء هل عبد شيطانا، كل واحد عنده معبود سعدت المعبودات بسعدة البشرية، كذا ولا لا، مش كل المبقين يعبد؟ الله، الله. الله هو الذي يبغي أن يعد فلت تظن أنك تعبد الله وانت عبد لمن؟ ما يدري من هذا كان من واحد يقال الرئيس قال الجح في النار يتعفل قال نه يقوم يقوم قال نه يقل ما في علب العرب يستبت الله؟ يستبت كتاب الله لا قال الرئيس قال لي وانه حرام؟ وقال لي حرام يحرر يحرام يتبرزه يتبرزه وليه يتبرزه انت كرمك الله وشعرم وزاتين ترد رأسك حولي؟ كم يشعر؟ إذا قالوا عبوك أنت بيحد تبح يتبحوك وينت هذا إنسان؟ عندك فكر فالإنسان يرى بالله يتسفل اللي سكرمه الله وشرفه وهو يتسفل قال لكم كله يفخ الله جعل الشبس القمر كواكب العالم العلوي والسفلي في خدمتك ليه؟ بس بتأدي أنت خدمة الله عز وجل تعبد الله الله ما أعفي حاجة لخدمتك إذا من هنا أوتينا يوم نعبد الله نغلب يهود واليهود حسن من هنا ها ها هاش عايش كاسكول هو نعم اللي حسن منه كيف حسن مني هم اقاموا دولتهم على اساس الدين وانا كل سيدة لاحظوا اقاموا الدولة مش يقيموا الدين وماذا العماس صنصر حتى يوم السمس حتى السمس فصنا عماس يكون عضو حرها ما يخضوا السمس ابدا ما يعدل ولا مرد ولا الفطور والغلاب يعدل ولا كسر الشيء، كسر الشيء كسر القهوة ما عدلش نهزم، علاش؟ لأن الدين ديالهم ككلهم حرام، فيميز في عموهم أولادي وما عندهم وعلى كل اللي حد، في مخيهم أنهم أقاموا دولة على أساس الدين، وسموا أنفسهم باسميات مرنبي، وهو تذني يعقوب إسرائيل. عليه الصلاة والسلام. ليبرهنوا على أنهم أقاموا الدولة على الدين، وإحنا بالله الذي لا إربس، وأنا قلت لكم الراس، سمعت بي أذوني. ياسر عرفاته يقول نحن نريد اقامة دولة لا دينة ما تنصي له دين الاسلامي مصيرها الريح هذا الاسلام لا بياجه هذا بغي يقول لي شو واحد لا؟ سمعتوا بي وذوني ومسجلة بل مكسوبات صحب وهكذا العالم العربي كمل. شكو ده حسن ده بالان قل لي شكو ما في هو دخوله واني هو ده حسن منه هو قل لي هو ده حسن منه هو قل لي هو ده حسن ولكن تخليش غير لفسر قل ستة ما بقولش كل واحد ما بقولش سبعة ما بقولش ثالث قوي إلى الله إذا بغينا النصر وإلا الهزيمة والهزيمة والنصر في يد من ومن نصره إلا من عند الله وليمن من ينصر الله قن الله لا يخلف وعده وإذا مش كتبوا هذا القرآن كتبوا نفهم شنو إذن يقول الله عز وجل اذا بقال لهم على اليوم لهم علينا والضربة فينا <تصفيق> الله يقول للصحابه ها؟ في غزوة احد لما شكلوا لك الضربه في نفس الشحطه قال لهم تريدون الدنيا <تصفيق> منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره لما عصيتم وعصيتم بعد ما اراكم ما تحبون عصيتم انت رفجت من عشاني اي ده هذه الله وبركاته جميعا لما سبحان ربي يصفون على المرسلين والحمد لله